فتمنّوا الموت إن كنتم خادعين ولا يتمنّونه أبداً ولا يتمنّونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه